الدمع لو انت تحدث فقلوبنا, فقلوبنا تتكسر, تتكسر يبكي الصغير يبكي الذئب يعذل فيعذل لكن اذا لا الكل كبير لكن كمجوح اكبر فتمجرح مولو يتحدر فقلوبنا تتكسر يبكي الصغير فيعدر لكن إذا يبكي الكبير فتم جرح أكبر اللي يغيز قلب الطفل ما غز دمع لك باق جذر النخيل على الظمأ يحمل قلب صبا واللي يما عدم البشر بين الخيم والنار رجع مشاعرنا وضمايرنا ليوم الدار بالصحرا لا نخلا ضماد نتلمس الأذار شتقول ذا ضامي قضى حالا جرت أنهار أبكى الحسين مجدلا قلب السماء بكربلا ما عذر دمعك لو سلا فورا أمان اجر الدمع من عينيك جرح اكبر تنفره يتحدر فقلوبنا تتكسر يبكي الصغير فيعدر لكن لذا يبكي الكثير فثمت حال الصبور بدنيته واحد على الحالين قلبه دليل وينفضح هذا القلب بالعين واكبر صبر من ينكسر دمعك لحفظ الدين يحرث وفا ويبذر فدا ويزرع حسن وحسن غالي الدمع والأغلى من مصرع الغالين دلوني عالدرب الصبر في كربلة من وين ماذا يهيج المدمع ويدا الحسين بهدا هزم المحاجر مسرعا ان الكبير يغز الذبول الدمع ما هو اكبر تقولهم قد تقسم كفي الصليب فيعلن لك اللي ضايع كل كبير قد ما جو اكبر اصبر اذا اغلى طفل صدر الاب وما مات ولسمتك في القمر من لامست لفراك تصبر اذا ظل الصبر بعد الولي رايات لو ما عدت خال العدات وما حرق والخيمات أصبر إذا ما يسروا زيانب في الشامعات بعد السبب وبعد السالب وقت التصبر فات طف عندما اجرى الأدمع وبك الحسين هنا معي هو جمرة في الأضلع الصبر يكبر غير أن الجرح منه أكبر فتم جرح اكبر عاد الشهادة سبي النسى اللي يصير قتل الطفولة على الضمى ما خل صبر بخير فسر مدامع كل جفر فالسر نواح الطير ودمع اللي يجري بكربلة يصعب على التفسير يا ابو علي يا مكسر دمع بجفن الكبير كل المصايب تنسله لكن مصابك غير لَكَ بِالْأَضَالِعِ مَجْمَرُ وَالْدَمْعُ لَا يَتَكَسَّرُ روحي تذوب وَتَقْطُرُ وَلَا إِنْ كَبِرْتُ عَلَى الدُّمُوعِ فَإِنَّ جُرْحَكَ أَكْبَرُ يَنْوهُ يَتَحَتَّرُ فَقُلُوبُهُ الظالمين لكن اذا يبكي كثير فثم جرح اج